لله رب العالمين والعاخبة للنتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدوا أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلما جلس مع الصحابة ذكرهم بأمر مهم هذا الأمر ربما يغيب عنه وهو بأن الناس في العبادة همم نهارضا يتقسم الناس تقسمهم لأصناف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه ذكر حديثا هذا الحديث إنما هو أصل من أصول الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رويا من طريق عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية وفي رواية بالنيات إنما الأعمال بالنية يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه بأنك لا تتحرك في أمر إلا إذا استحضرت له نية النية دي أخوانا محلاء قلب إذن أنت لا تتحرك إلا من داخل قلبك لله طب ممكن واحد نية تلك الله غير الله نعم كما صح علي بن مسعود من طريق حسن أنه لما جلس مع أصحابه فقال فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد, شهيد كما رأى أحمد وغيره طبعا احنا قاعدين مع بعض يقولوا فلان دا ما تكذا وفلان ما تكذا وفلان ما تكذا فإذا بابن مسعود رضي الله عنه ينطفي جاء المواقف قال لا إنما الناس يقاتلون على قدر نياتهم عزك تاخد بالك معاي يعني ماذا كلام دم؟ يعني الحاجة محمود مسلم ممكن يدفع ربع في المسجد وإحنا قاعدين على نيته إيه نيته؟ مجملة؟ هل هو لله؟ هل هو الغير الله؟ هل هو رياء وسمعة؟ هل هو طارع من جمه وسرع شخص الفنان قاعد؟ لا منتلاذم قبل أن تضع قدمك لا بد ان تنظر كيف تضعها لذلك ابن مسعود رضي الله عنه نظر وقال أيها الناس إنكم تضعون هذا في غير موضع ونرضى لمحكم لخالد ومحمد بالشهادة هل أنا اطلعت على نيته ثم ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال وإن الرجل لا يقاتل ركز معايا في المعركة حمية يعني طالع لابن عم وشجاعة يعني أن فلان بطل وفلان يقاتل من أجل المادة ممكن يأخذ فلوس وفلان يقاتل في سبيل الله أعلاها قدرا من يقاتل في سبيل الله طبعا ها عرف ده الزين ما احنا خمس في صف واحد كل واحد فلنب يقاتل فلذلك قال لا نقطع إلا بما قطع به النبي صلى الله عليه وسلم لفلان وفلان بالجنة يعني عايزي حطك على قاعدة تمام هذه القاعدة إذا أنت وضعتها في حياتك هتستريح قبل أن تتحرك انظر إلى قلبك كيف العمل هل هو لله ولا الغير الله لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله ده هنا موقف جميل جدا يعني إيه الهجرة ولله ولرسوله وبعد انكرر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر تاني مرة فانية قال أيها فهجرته لله ولرسول عايز يقول لك إذا أنت صنعت العمل لله ابتغاء لوجه الله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كما أنت يعني إيه يعني هو زي أنت من تعملت بالضبط لله وللرسول يبقى أنت أجرك مضاعف طب ممكن واحد عايز يعمل أي أمر غير الله ممكن لذلك جاء في سنة الحديث يقول النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجراته ركز معه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه طب اشمعنا أنت قللت من دولي ورفعت الأول قال لأن الناس همم الناس يا اخواننا همم في, في العبادة في الانفاق في الحج في الطاعات في القربات في الصالح في الأزام. في المصارعة للمسجد في, في كل شيء الناس همم حتى في الشر همم صح, صح, صح ولا لا انت النهاردة بترى الرجل مثلا يحصل بينه ويجره مشكلة لك واحد جاي يولع فيه مو ده همه برضه ولكن همه همه اسرفت في غير الله صح ولا لا ممكن واحد مثلا بينه بين اخواته مال معين وبي يعرض الامر يقول له فلان ده ليه عن دي قراطين اين ريك؟ قل له له ده وتديره لان انت لشكيان وانت لتعبان وانت لهمم حتى, حتى. حتى. <نق employ> في الشر همم ولما جاء والحم... رجل الحسن البصل رحمه الله فقال يا, يا, يا امام, يا إمام ينام الشيطان اينام الشيطان, ينام الشيطان أينا طبعا ده صعب ده هم علي خالص في الشر قال والله لو نم لست رحنا مش هتلاقي في خلاف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس هنا في هذا قال الناس همم أعلاها قدرا من كانت همته لله ولرسوله طبعا عايز تاخد دي منهج عمل انت عندك محرم هوك فيه الخير كله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني افضل الصيام بعد الاشهر التي مضى شعبانه ورمضانه والامور دي كلها شهر ماهي المحرم كيف لك ان تغتنم هذا الشهر واحنا النهاردة في ايام الشتاء يعني ليل طويل ونهار قصير والناس همم ما قدرش نفرض عليك سوم النهار كله يعني سوم الأيام كلها ليا لا انت وهمتك ممكن تصمتنا اعمل اعمل تقرا استغفر الله عز وجل اذا لم تستطع ان تفعل شيئا فامسك عليك لسانك بس امسك عليك لسانك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شو اخر رجل آخر رجل, آخر رجل ما يعني ما تعدون خيرا الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم قال رجل في اخر الزمان ممسك بعنان فرسه يعني قاعد على الدبابة مثلا قاعد في الجبهة قاعد ماسك سيف ركب الفرص, الفرص يخوف العدو ويخوفونه ولكن خرج لله بس هو هيخرج لله ورجل معتزن في شعر في آخر بلاد المسلمين كفى الناس شره يعني ايه يعني ساكر ما يتكلمش يعني ما تكلموش لا اتكلم انت مطالب بالعبادة ان تتكلم ولكن اذا كان كلامك لله فهو الاصل, هو الاصل, هو الاصل, هو الاصل كلكم تعلمون, كلكم تعلمون عمر بن الخطاء. صح ولا لا? صح ولا لا. ولا اظن ما فيش بعد كده. العابد الزاهد الورع. كل شي يقوله. فلما دخل عليه ابن عباس, ابن عباس وهو يحتضر. هو يحتضر. هو يحتضر. عايزك تتخيل المواقف داخل داخلنا. داخلنا? بيموت. بيموت. قال هنيئا هني لك أمير يا, أمير يا امير المؤمنين. المؤمنين. فتح الله فتح بك الملدان. ومسر الامصاء. وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تجمع القصة دي قول. هه? وبشرك بالجنة ده خير ولا شر هه قل معي خير ولا شر خير يا ما اظن لو واحد بس يتمنى ان كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بما لي كل ما يملك بس مش يتمنى لان بعضهم جاء له رضي الله عنه وجاءت فالسدف كده يعني يقول له انت صاحبت النبي قال له ايوه قال لو صاحبناه ما تركناه على الارض يمشي يا في, في الكلام دي. طيب يطعم في الصحابة يا اخواننا. يعني بيقول له رضي الله عنه, الله عنه. من تجسرت. انت, انت, وصحابك. انت وصحابك. فحزيفة, فحزيفة انطفق. انطفق. قال, قال, قال, قال, قال علي علامة أحدكم. احدكم. ها? يتمنى, يتمنى, يتمنى, يتمنى فتنة او وقت لو كان فيه لكان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم. انت بتعرفش قلبك. ليه? لانك انت اصلا النهاردة لما انا بقول لك قال رسول الله بتعمل لك كده. ما انت بترد مم. امر النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي جاعد معاك باجه. لا انت بترد الامر. وإذا صح الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي قابلك وأمسك بيدك وقال لك يا فلان افعل كذا ولا تفعل كذا صح ولا لا العلماء قالوا كذلك يبا لما جيت تنتكلم كده وقال لحزيفة رضي الله عنه هذا الكلام قال حزيفة والله ان احدنا شو بيصف موقف بس من ضمن المواقف بيقول ايه كنا في ليلة الاحزاب ما يستطيع رجل مننا ان يقوم من مكان فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من منكم يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة ده مش عالطور عم لا ده في الجنة قال حزيفة فوالله من شدة الخوف ما قام منا واحد يعني الجنة رخيصة لا الجنة مش رخيصة بس, بس الامر صعب يا اخواننا القلوب تتقلب اجد مننك ان انت لا كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنت انت اكثر واحد تحارب طب متى النهارده ممكن تحارب سنه, سنة النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا يبقى عندك واحد كويس وملتحد يقول له يا عم مين بقش اللي انت عاملها دي متى يحلق البتاع اللي انت ولا تحارب امراء عندهم قواب ولا ولا ولا كلنا نحذر من نفس. ان يرد امر النبي صلى الله عليه عندك ابنك عندك ممكن كيف بيلتزم كيف داخل كيف على الالتزام, داخل داخل الالتزام لكن منهجه سليم ومعتقده, ومعتقده كويس وكلام منه بدلا ما تقف معه ترد وتصدد واطلع من البيت وطلع لقمك لماذا؟, لماذا لماذا لان, لا الشيطان, لأن, يفس لأن الشيطان يفس, يفس. فحزيفة رضي الله عنه حتى لا يفتلك من الكلام ويضيق ماذا قال الله قال واذا بالنبي عيدها مرات يا اخوانا حد يقوم ومعي في الجنة قال والله ما استطاع منا احد ان يتكلم خلاص خوف ورعب حزيفة قول ان احدنا لا يحفر لنفسي اعمل حفرة في الارض ثم ينزل فيها من شدة البر. ما فيش مش لديه. قال فاذا بالنبي صلى الله عليه الله عليه وسلم يقول يا حزيفة كم. كم. اظن طبعا ده ام. ما فيش خلاف. قال ووالله لولا انه سماني باسم ما من الخوف. مش معصان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قلت قلت يا رسول مرني كيف ماشي. ما خلاص الامر امتى? فالتاني لما قال لوف حزيفة هذا الكلام سكت تعطع رأسك, رأسك, رأسك. نرجع الى عمر سريعا. عمر هو بيحتضر عمر. بيموت خلاص بالاخ. بالاخ. قال حسبك يا ابن عباس. استنى استنى شوي. طب انت خلاص انت دنت مقبل على الله عز وجل انت موت. ايه ايه الحكاية اصلا. قال حسبك يا ابن عباس. اما مقالتك اسمع رأي خلام عمر رضي الله عنه. تعلم بان النفس تتخلب. تتخلب. ولا بد لك من مراجعة النفس بين اللحظة والأخرى تبدأ عمر يا أخوانا محدش ما اختلف عليه لمؤمن ولا كافر أنه عادي حتى النهاردة في الغرب بيستروا قصة عمر قد تستر عجيب جدا يقول ما علمنا في التاريخ رجل أقام العدل وفتح البلاد مثل ما فعل عمر امير المسلمين ده الكفرة مش المسلمين إلا ما كان من الروافض الشرزمة هذول اللي يطعنون في عمر وأبي بكر رضي الله عنه جميعهم طيب المشكلة <تصفيق> قال حسبك يا ابن عباس صحابة متوفرون موجودين وهو يحتضر بيموت قال أما قولك اسمع معي ها. أني فتحت البلدان فوالله فتحتها فتحتها وكانت الوجهة لله فأرجو أن يقبل الله مني ذلك يعني عمل العمل ويتمنى هو كده المسلم يا اخوان يفعل الخيرات ويخاف ان لا يقبل عمله عمل. هو ترأس ان ترجو الله عز وجل ان يقبل منك العمل لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الميل لله ولا رسوله فهجرته الى الله ورسوله خلاص هي كده وقعت الهجرة قال اما الامصار فقد مصرت واما صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فحقا قد صاحبته تبدأ عمر في البداية كان بحرب النبي لكن لما صاحبه قال فإني صاحب صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما بيقول خلاص صاح ووقعت له الصحبة ووقع من عمر رضي الله عن بعض الأشياء عامل لها أعمال زي ما بيقع بين أي اثنون صحابة بين وبينك اختلفش أمو لا تصلي على المنافقين يا رسول دع أخر عني يا عمر هذه الأشياء فعمر كان يتحسب قال وأما الجنة شف لا ادري. تبزن لا تدري. تدري. مش عايز عمر في هذا الوقت يزكي نفسه والنبي, والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمر في ولا الجنة. ده الموضوع منتهي. منتهي. قال, قال. وها انا اخرج منها يا ابن عباس. عباس, عباس واتمنى. الا اجل وز. كفاف. كفاف. بس. بس. عايز يخرج منها خاوي. لا ليه. ولا عليه. ليه. لانه يعلم بانه سيقف بين يدي الله عز وجل محاسبا لها. وده طبعا ندانت له الأرض ما حاجه لنرى اختلف عليك لذلك العمل لله, لله. احذر أن يكون عملك, عملك عملك لغير الله عملك ممكن تتعن, تتعن. وتيجي من آخر القرية عشان تصلي فيه. عند الشيخ خالد أو عند أي حد تاني دلوقتي. دلوقتي. دلوقتي. وانت مش واخد بالك من نفسك ممكن تصلح بين اتنين وانت مش متخيل ان انت في بدايه الأمر كان لله ثم تغيرت الوجوه لولا الحج فلان ما خنش الموضوع خلص وميلت على فلان واتكيت عليه احضر ان تصلح بين اثني وتحل حراما ليه يقول لك فوت ميل لا ستقف بين يدي الله عز وجل يحاسبك على مثاقيل الطرف ليه الاصل الاصل ان تعمل نص لله عز وجل وقلبك في ذلك احنا النهارده في محرم داخل عليك عاشوره عشره التاسع والعاشر لك فيهم سلف فيه من فيه النبي صلى الله عليه الله وسلم صيام وطبعا يا, يا اخوانا الصيام يحتوي عبادة, عباده جليله جدا تمنع نفسك الطعام والشراء, والشراء والشهوه, والشهوة وكل شيء وتنقطع لله عز وجل الله من الله أجل الايه الاجر والثواب لكن ما تبغى الصيام امور صيامك زي افطارك او نائم او تفعل المحرمات لا لا عندك تسعه وعندك 10 قال العلماء تسعه على الاستحباب والعشره على الوجوب لمن اراد الصيام طيب واحد, طيب واحد ظروفه ما تسمحش بالصياء خلاص بس ممكن, ممكن ما يصومش لكن يغتنم, يغتنم هذا الشهر الكريم المبارك يلزمك في يلزمك هذه الايام ان تضع على نفسك خطة عمل الخطة اللي انت هتحطها ديها بس هي اللي هتقربك من الله عز وجل لو انت وضعته قدام نفسك انك ربما تخرج من بيتك لا تعود كنا بنعرفه بعض الناس كده كانوا ماشي الصبح يودع الزوجة تبليل. يقول لك ما اطمنش. حتى لو وقع بينه بينها اشكال الناس مفضوا. كان يقول لدى حتى اخبرنا بذلك قال والله اقول لها يعني مسامحاني تقول لنا عم. يقول لنا خلاصنا. تبليل يا عم من تبتقع الخوف. لا. هكذا المسلم يا اخوان. المؤمن دائما وابدا في حالة خوف ورؤ. حتى لما سؤل بعضهم قال متى الراحة? قال لا راحة لك الا اذا نجوت من عذاب الله ووضعت قدمك في الجنة. لازم يكون لك بداية صح, صح. صح. عشان يساعدك الله عز وجل الله على نهاية صح, صح. لماذا؟ نبال. لأن من عاش على شيء, عاش على شيء قدر الله عز وجل الله له وأعانه على أن, على, على, على أن يموت على ذلك, على ذلك. لذلك غالب الصحابة رضوان الله, الله, الله عليه عمر حتى لو حبيته صعد المنب وقال اللهم أني أسألك شهادة طب دي وحد وفي بلد نبي طب دتنيك ده شيء كويس خط حيموت شهيد وحيموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم وحيدفن فيه مع النبي برضو مهدكة أمانك حتى أن بعضهم قال له يا أمير المؤمنين تبدأ الشادة في الحرب وفي بلد النبي صلى الله عليه وسلم تجي الزين ولكن لما علم الله منه, منه صدق القلب أعطاه ما أراد فمات رضي الله عنه شهيدا في المحراب في بلد النبي صلى الله عليه وسلم شوف الإخلاص. الإخلاص المتابعة, المتابعة. النية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نوى شوف لكل امرئ ما نوى مرئ. على قدر نيتك مرئ. حتاخل مرئ. وعلى قدر عملك, عملك حتاخل فمن كانت كان هجرته, هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله متى تهاجر هنا الوقت متى تهاجر من الذنوب إلى الطاعات متى تهاجر ماتة. ماتة. من ضياء الأوقات العمر إلى الإقبال على الله عز وجل حتى لو بتسبيح يا أخوان والله ربما تسبيح وحدة بس تنجيك من عذاب الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يرزقنا الحق وحقا وارزقنا اتباعه وأن يرنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم اغفرنا من قرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا ولمن كان سببا في اجتماعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم